قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنا يقول مالك لم أزل أسمع يسمع من فين؟ علماء المدين وهو وارد كما يقول الباجي وغيره عمر رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه علي رضي الله تعالى عنه معاوية رضي الله تعالى عنه كلهم في أزمنة متفاوتة وأمكنة مختلفة وفي حضرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحكمون في النعامة بالبدنة ما هم مجتمعين في وقت واحد حتى نقول رأي واتفقوا عليه ولكن في أزمنة مختلفة عمر في زمن خلافته عثمان في زمن خلافته علي كذلك معاوية كذلك إذن في جمع من الصحابة يكون أمر متفق عليه ولا محل خلاف والنعامة اقرب ما تكون خلقة ليش؟ للابل وان كان هذه برجلين وبجناحين وهذه باربعة ارجل لكن تجتمع في الهيكل العام فجعلوا في المثلية فيها انها اقرب الى الابل من البقر والغنم